Aguz bil Allah min al Shaitan radim, min hamzihi wa nabzihi wa nabthih. Tapsantu bithil azza wal jabrut, wa atsantu bira bil Malaik اَسْرِفْ عَنَّا الْأَذَى إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Bismillah, yang tidak ada yang berhenti di dalamnya, di bumi dan di langit, dan Dia Maha Pengetahui Yang Maha Esa. Bismillah, yang tidak ada yang berhenti di dalamnya, di bumi dan di saya berdoa dengan kata-kata yang terbuka dan berbahaya yang telah dilakukan Saya berdoa dengan kata-kata yang terbuka Saya berdoa dengan kata-kata أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همذات الشياطين وأن يحضرون وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة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 من كل داء يؤذيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين الله يشفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك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 Allahumma Rabb nas Aذهb al-Baas Aishp'i anta al-Shaafi La Shifaa'an illa Shifaa'uk Shifaa'an la yugadir saqman Allahumma Rabb nas Aذهb al-Baas اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما Aguh bila kata Allah Taala, yang tiada yang dapat mengalahkan daripada yang Allah Taala. Dari yang berbahaya, dari yang berbahaya, dari yang ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من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 من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر بسم الله أصبحنا وأمسينا بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيء نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها آئذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده وَمِن شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا اسْتَعَاذَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات ذجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا ذينا السماء الدنيا بذينة الكواكب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 Bismillahirrahmanirrahim. La ada yang di atasnya kecuali Allah, Yang Maha Esa dan Maha Pengasih. Tidak شلن كريم اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي اشفيك الله العظيم رب العرش العظيم اي اشفيك الله العظيم رب العرش العظيم اي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين